وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ والمنخنغة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 وإن كنتم مَّرْضَىٰ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ يُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شنائا قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كفرا يبين لكم كفرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليويه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتمنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعاً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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وأتيناه الإنجيل فيه هدو ونور وبصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وبصدق لما بين يديه من التوراة وهدو وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعل منكم شرعة ومنها جاء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 وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله فسووف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين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 Mellah Nuhullah wa gusyib Alihi wajal minhumul qiradat wal khanazir wa abad al taqot. Ulaik shurmaka Nuh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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ضغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كفيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر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 وكانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَفِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين هو الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ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 ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيلته ولا حامي ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ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 شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثنان ذا عدل منكم أو آخرين من غيركم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثم فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما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 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْ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 إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 قالوا نريد أن نأكل منها وتقوم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم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 قال الله هذا يوم يوم فاصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم